وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى خير من تَجَلَّى عبد الله ديون من حيد يا أيها الذين امنوا لا <تصفيق> لا تبصروا صلواتكم في مني والألقى الذي ينفق ما <تصفيق> الذي إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ الْمُلْكُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ ذَا <تصفيق> رَبَّنَا سَوِّهُمْ كَمَا صَوَّرْتَهُمْ وَإِنَّ عَلَيْكَ يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الكافر